متشوفك نظر عيني تنور عمري وثنيني يا نمالي السواك تعبني الشوق وظناني وخلاني مع حزاني تعب قلبي معك تعب قلبي يا أمل عمري هواي وحبي العذري أنا قضي رضاك رضاك متى نظر عيني تنور عمري وسنيني أنا مالي سواك أنا مالي سواك